بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا درسنا في سير اعلام بلاء ولازلنا في سيرة الإمام ابو والله رضي الله عنه وهذا اخر فصل فيها قال الامام الدائري رحمه الله ذكر محنته مع امير بخارى قال روى احمد المنصور منصور الشيرازي قال سمعت بعض اصحابنا يقول لما طين ابو عبد الله بخارى نصب له القباب على فرسخ من البلد اذا الفتنه الاولى كانت فينا السبور المحنة الأولى كانت في السبور لما نسب إليه القول باللوم وهو قول طائف لضي بالقرآن مخلوق وثبت تصريحا من الإمام خليل رحمه الله أنه بريء من هذا القول ومن نسبته إليه نحنة الأخرى وهكذا لازال العلماء يمتحنون قال نصبت له القباب على برسخة من البلد لاستقباله واستقبله عامة اهل البلد حتى لم يبقى منقول إلا استقبله القباب المراد الخيام وصبت يجلس فيها الأمير يجلس فيها أعيان البلد وجهاء البلد يستقبلون فيها الإمام المحر قال ونفر عليه الدنانير عندما ذخل فرحه بقدومه والدرهم والسكر والسكر الكثير فبقي اياما قال فكتب بعد ذلك محمد بن يحيى الدغري الى خالد بن احمد امير بخارى ان هذا الرجل قد اظهر خلاف السنه فقرأ كتابه على اهل بخارى فقالوا لا نفارقه فأمره الأمير بالخروج من البلد فخرج قال قال ابن جار في تاريخه أو قبل هذا هنا مسألة قال احمد بن منصور فحكى لي, أو فحكي لي بعض أصحابنا عن إبراهيم و ابن معقر بن معقل قال رايت محمد بن إسماعيل في اليوم الذي أخرج فيه من بخارى، فتقدمت إليه فقلت يا أبي عبد الله كيف ترى هذا اليوم ال الذي اليوم من اليوم الذي نطر عليك فيه ملده فقال لأبالي إذ سلم ديني قال فخرج إلى بيكا قريبا من بخارى، فصار الناس معه حزبين حزب معه وحزب عليه. إلى أن كتب إليه أهل سمرقن فسألوه أن يطدم عليهم أن فقدم إلى أن وصل بعض قرى سمرقن فوقع بين اهل سمرقن بكثنة من سببه قوم يريدون يدخاله البلد وقوم لا يريدون ذلك إلى أن اتفقوا على أن يدخل إليهم فابتصل بالخبر وما وقع بينهم بسببه فخرج يريد أن يركب فلم أستوى على جابته قال اللهم مخذني فلازم تعال اخبار لي تعال الله بهذا قال فصفق ميتا فاتصل بأهل سمطة فحضروه بأجمعهم يقول الإمام ذي بهذه القصة التي رأناها مؤخرا حكاية شادة مقطعة والصحيح ما يأتي خلافها وسيسوف ما يؤكد أن هذه خطأ لا تصح. قال هنجار في تجهد سمعت أبا عمر أبا عمر أحمد بن محمد المقر قال سمعت بكر بن المنير ابن خليب خلي. بن عسكر يقول بعت الأمير خالد بن احمد النبي ولي بخات إلى محمد بن إسماعيل أن يحمل إلي كتاب الجامعة والتاريخ يعني يريد الإمام الدابي رحمه الله أن يبين لنا ما هو السبب لما وقع بين المخاري وامير مخارب هل هو مسألة الله أو هو مسألة, مسألة أخرى أو هي مسألة المخارب قال بعد الأمير خالد بن أحمد الدولي واري مخارب إلى محمد بن إسماعيل أن أحمد إلي أحمد إلي كتاب الجامع والتاريخ والتاريخ الكبير وغيرهما لأسمع منه فقال لرسوله المرسل أنا لا أدل العلمان ولا أحمله إلى باب الناس الحمد لله أتصدقوا بساعد لتمر أبد الرحمن ورحمة فقال لرسوله أنا لا أذن العبد ولا أحضر إلى بعض الناس فإن كانت لك إلي شيء أو إلى شيء من حاجه فأحضر في مجلسي أو في مسجدي أو في داري وإن لم هذا فإنك سلطان تمنعني من المجلس ليكون لي عذر عن برطان يوم برضه لأني لا اكتم العلم فأول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علمي فكتمه قل جم من النار حكاة سبب الوحشة بينهما هذا عرفنا الآن وصلنا إلى معرفة ما هو السبب الحقيقي في الوحشة والنقرة والمحنه التي وقعت بين البخارين وبين والي بخار أنه طلب منه أن يأتيهم في بيته وداره في الصحيح والتاريخ ويحدث بها لكم ويحدث أبناءه وأولاده بها لهم وكان الصحيح كان جواب الإمام مخابي الشبيب لو توقف في الأجوار كان لو توقف في الأجوار كان آس معنا إخوة لأن الله سبحانه وتعالى حمر المساهرون لأن يدين الضرب مع العوى. نعم ابن عباس وصبعه أولاً أقول لو قال لي قرأوني كيف حاج؟ قلت كيف حاج؟ لو قال لي كلمة لي لقلت بلوة نفسي كلمة لي أكان من الذي يقدر الله شفاء؟ من بالقوا كان يكون الجواب الامام بخاري ان من هذا لأن خطاب يختلف عن عن خطاب الرجال والله سبحانه وتعالى يقول فقولوا فقولوا لهم لا تقولوا له قولا لينا وفي الالبغران بصوره النادعان فهلك الى ان يتذكر عالم يرضى أهلك إذا أن تذكر يرضى يرضى لا عليك يرضى تذكي عليك انظروا إلى هذا القطاع وإذا ذكره كان الله أعلم لو توقف في العبارة وتسمح فيها كان أولى واحسن أو وأيضا يقول وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان فمنعمل في المجلس يكون ليعذرن عند الله يوم القيامة لا، وأيضا الحديث إذا من عن علم، فكتمه انجم ما من النار المقصود العلم الذي هو فرض علم. مش كل علم. ممكن إذا نسأل عن علم مستحث. علم هو من الملاه، من مستح يعني من المندوبات. ليس فرض علم. لماذا لم تجب؟ انما الذي يلجا بالجم هنا مساله يتعين ان يتكلم فيها فاسقط لازل من النوازل المسلمون بحاجه إلى ان يتكلم فيها العالم فاسقط هنا يجب بالجم النطق فتنه وقعت قول مبتدع يجب انكاره لو سكت هنا يلجا بالجم النطق ليس كل ما يسال عنه يعني ظهر الحديث انه اي علم لكن لما جاء العلماء يشرح الحديث الامام الإمام البغوي في السنة له بصرح السنة البغوي تكلم لهذا التفصيل تكلم بهذا التفصيل قال منسوء إلى العلم طبعا تكلمة علم هنا نكره ونحن إذا أخذناها على ظاهرها تعارضت مع نصوص أخرى نعم المراد العلم الذي هو قربعه هرد عين نتكلم به المسؤول قال الحاكم حديثا قراءة الليلة طيب انتموا بها نشاط المتكلم من نشاط مستمع فإذا نمنا نمن من المتكلم قال خلص الحاكم النسابوري ليس محمد بن العباس الطبري يقول سمعت أبو بكر ابن أبي عمرو الحافظ البخاري يقول كان سبب منافرة أبي عبد الله أن خالد بن أحمد سلمي الأمير خميفه عندكم ما؟ القريش؟ طالما كان منافر مسح الظاهر ماذا الظاهر ماذا الظاهر الله عز وجل قال ببخار سأل أن يحضر. منزله فاقرا الجامع والتاريخ ايش الجامع الجامع الصحيح معنا او صحيح الجامع في فقره نمت شي فقره نمت الجامع الصحيح او صحيح الجامع هل ولك الفقر لك عصر بن لبيك صحيح الجامع عدل الامام الألبان والجامع الصحيح عدل الامام الفخاري صح سبق النشر ما يبين من كان عندهم كتاب صحيح الجامعة وكأنهم عندهم نبيون يضع ويتكافل مجدد ايه؟ تشتريهم بستين سبعين جنيه لا كنت ما معي المجدد سبعة ألف حديثة تقرأ منهم منت المفتاح إذا أنت بتفتي أفتيت بالحديثة إذا أنت أخفضت بالحديثة إذا أنت بتطعب وأعطب الحديثة هل بعد هذه سهولة العيدة؟ والجامعة الصحيح ده كتاب بخاني سبعة وتسعين فتاة اولهم كتاب بدء الوحي واخرهم كتاب التوحيد سبعة سنة فده بايه عند عندي سيد اي حديث بدا مخالص عيد كتاب الدمارة بتاع, الدمار بتاع الدمار. إنما العموية لي أعلى أرشيد علم عنده متبهن صار من <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب حديث بقى بتقليل حفيفتان على الإنسان حفيفتان على الرحمن فخيفتان في الميزان سبحان الله و الحمد سبحان الله و الحمد ولا الشيخ حمد إلا أنا أنا. وإن كان بدلا هنا فهو طيب الآن يقول سبب دفرة هي المسألة لذلك المسألة التي وقعت فينا يستضرون من المحنة فيه. قال انه اسال ان يحضر منزله فيقرا الجامع التاريخ على اولاده فامتنع عن الحضور عنده فراسله بان يعقد مجلسا لاولاد لا يحضر غيره, غيره فامتنع وقال لا اخص احدا فاستعان الامير بن بن ابي وقاط احيانا يقوى من الحكمه ان يستجيب العالم بمثل هذا أحيانا من الحكمة أن يستجيب العالم مثل رفضه وليس من الحكمة أن يرد العالم مثل هذا الطلب دائما دائما دائما, دائما. فتصوروا كم من مصلحة وطمرة ومنفعة وفائدة لو استجاب الإمام بخارسة لا يحط هذا من قدر الإمام البخاري لأمان أبدا أبدا عن ما دام فعل هذا باللي حسنه في تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المباشر وتقليلها الله سبحانه وتعالى يعلم باللي ما اراد به ولا اراد رفعا ولا اراد شرفا حصلت الله لك الله لك بالله بخط الشرور قال فاستعان الأمير بحرية بن أبي الورقاء وغير حتى تكلموا في مدانه في المسألة صغيرة الممكن تلقيع هذه المسألة يعني مسألة طلبة اقرأ علي صاحب خالق اقرأ علي صاحب المسلم اقرأ عليها التاريخ أي حاجة علم طب الرجل يا أبدا مثل هذا ينبغي أن يوضب طلب من هذا مثلو أن يوضب يجب أن يوقف صراحة، وأن ولا يُذل اليمن بخيار إذا استجاب في هذا الطلب. أو الضابط داعي هذا الطلب، وتناول الفرصة هذه إذا من ورائها مصالح كثيرة، أقل شيء يضر المفسدة والمحنة التي وقعت من قبل، أقل شيء، أقل شيء يغضب في البلد، الناس من دون عليه. على دروسي على محاضرات، على إلى كثر، فأنا لكن كان هذا رأي الإمام مخليط. قال ونفاه عن البلد. شوف ارسل يعني أصدر مرسولا من أخر البلد. فا هو الآن لو استجاب الإمام مخليط، استجاب إلى معصية لا؟ ما بمعصية؟ إيش الجنب والمعصية فيها؟ صحيح الأمير وأولاد الأمير صعب جدا. أن يجلسوا مجالس الناس ولذلك عمر وخطاوك أن يقول تعلمه قبل أن تساوه أن الإنسان لا ساد يعني من الصعب أن ينزل ويجلس مع الناس وطلوب العلم ويتعلم ويدرس وطلوب العلم هذا من الصعب فالله مستعب قال فلم يأتي إلا شهر حتى ورد أمره الطاهرية لأن ينائج على خلق على على خالد في البلد فنودي عليه على أمير يعني ايه انقلب الأرض ودارت الدائرة على الأمير مالا إن كان أميرا صار يندع عليه يطلب القاضي على الظاهر غير الأحوال وزي يعني من قصص هذه من حكايات هذه يشعر إن اليمن بهذي كان مجاب الدعوة على قال فنُلِي عليه على أتان الأتان يعني ايه؟ هذا عمر أتان أنت في مصر؟ طيب وأما حريف فإنه ابتلي بأهل فراى فيما يجل عن الوصف وأما فلان فابتلي بأولاد وأرى الله في من بلايه قال وقال الحاكم حدثنا خلف بن محمد قال حدثنا سهل بن شادوين فكان كان محمد بن إسماعيل يسكن سكة الإقامة؟ ما كان. وكان جماعة يختلفون إليه، يظهرون شعار أهل الحديث من إفراد الإقامة. على مسألة بقية على بصيرة الإقامة والأبنى. ورفع الأيدي في الصلاه غير قال حريث بن ابي قال وغيره: هذا رجل مشهور، ويفسد علينا المدينة. ايضا يا اخوان سنجيب من هذا مسألة طويلة. السنن الغرائب لا تتكلم بها عند كل آية، ولا في كل مجلس. معناه بكل أذان، بكل أوان أذان، ولكل مجال رجال. فما في كل مع كل تكلم الناس تكلم عن السنن الغراء؟ في السنن الغرائب ناس مش عارفينها، مش عارفينها. ينبغي تاخرها و الخلاف بيها عند من يحسنها ليس مع كل الناس وايضا قد تعمل بها انت بخصب نفسك او مع من يفهمها و ليس مع كل الناس يعني الان فرضنا واحد منا يريد يصلي بالنعال ما في اشكال انت في البيت صلى بوحده النعال ما حدش يقولك معاك انت في البيت صلى زي ابن النعال النظيف ها تصلي بالنعاد يعني انت بتعمل سنة طبيعي ما تيجي تعملها بالخارج سيكون الله فتن وإثارات ويكون فيها نوع تشغيل وتصد دعوتك في أشياء. طب إذا نأخرها وعمل بانك خاصة نفسك ماذا ابنك خل أخاك إذا تصلي جماعة وصلوا بالنعاد جماعت يعني جماعة في السنن صل قيام الليل جماعه مره من مرات وانت لا تسف اذا انت بتعمل سنه, سنة غريب على الناس فانظر هنا ايضا هذه من النساء الغرائب في كتب الفقه اراد البخاري ان يشيعها وان يعمل بها أمام الناس. امام الناس فالناس لم يقبلوها وعدوا ذلك تشغيبا وتغييرا لبذهب البلد والبلد مذهب على غير هذا والمعهود على غير هذا غير مشهور هذا الملعب قال وكان جماعكم يختلفون اليه يظهرون شعار الحديث من يفرض في القمر وفي الايدي في الصلاه وغير ذلك وقال حريه بن ابي وغيره عشو. فتح باب إلى أن يتكلم هذا على الامام, على الإمام. وكان ممكن ان يفعل الشخص بهذه السنن بخاصه نفسه يجعلها شعارا عاما ظاهرا قال هذا رجل مشغل هو يفسد علينا هذه النبي وقد اخرجه محمد بن يحيى بن ياسه وشف بدأ يعذل الصفحات القديمة قال وهو إمام اهل الحبيب من هو؟ يعني الدولي فاحتجوا عليه ابن يحيى، واستعانوا عليه بالسلطان في نفيه من البلد فأخرج وكان محمد بن اسماعيل وريعا، يتجنب السلطان يدخل عليه قال الحاكم سمعت أحمد بن محمد بن واصل بيكندي قال سمعت أبي من الله علينا بفروج أبي عبد الله ومقامه عندنا حتى سمعنا منها للفتر وإلى من كان يصل إليه وبمقام في هذه النواحي في وبيكند وبيكند هذه هالأثار فيها وتخرج الناس به وهكذا العالم كده حل في البلد نفع الله من البلد وكان مرجعا له. قلت خالد بن أحمد الأمين قال الحاكم له ببخار آثار محموده كلها إلا ما على المخا. إلا ضضه على المخا. فإنها زلة وسبب لزوال ملتي. صحيح. قال سمع اسحاق بن راو. وطيب. سمع بن وعبيد الله من عمر قواري وضائف. هذا نفس الأمير كان صاحب حديث ليس صاحب شراب والمنادمة ودنيا لا، كان عنده حديث علم البراردة عايز يسمع صاحب مخارج وعايز يسمع كتاب التاريخ احنا لو, نب... لو نقتل قلب كتاب التاريخ ونقرأ على, على الإخوة سيسأمون من عشر طرازل لا يسأمون منه وهو عايز يسمع كتاب التاريخ من أول إلى آخر سيدل أن رجل صاحب مجالس علم وسمع من نايمة بار منهم مسعار معنا فبالله في خلط شؤن أول شيء لإمام بخاري دعني وصح ما كان شيء أبني إن يغضب على إمام بخاري ويصدر يصدر, يصدر مرسوما بلاده هذا غضب صح هو رفض وأبى لكن السبب أيضاً لا تنسب أن كلمة إمام بخاري كانت شديده فلو أدى سلطان فمنعني إذا استطعت ما إذا شئ ليس هذا الخطاب وخطى البلك الله معنى يكون وأيضا يعني الإمام المخال رحمه الله كما نشعر وكما نقول لعله كان مجادل هذا اليوم قال ليكم وفاته وفات من الأمير أم المخالي المخال محش فائد نعم سفروس طهران يعملوا وعملوا دراسات طيب قال ابن علي سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار السمرتني يقول جاء محمد بن اسماعيل الى خرتان قري على فرس من سباق طبعا اسبان بنزلوا للري بعد وكان له بها اقرب فنزل عندهم فسمعته ليله يدعو وقد فرغ من صلاه الليل اللهم انه قد عليه الارض بما رحبت اطمني اليك فما دم الشهر حتى مات وقبره بخرطم يعني يزار مشهور وقال محمد بن ابي حاتم سمعت عبد منصور غانم بن جبريل وهو الذي نزل عليه ابو عبد الله يقول انه اقام عندنا اليمن فمرض واشتد به المرض حتى وجه رسولا إلى مدينه سمطان في إخراج محمد فلما وافى تهيأ للركوب فلبس قفين وتعمم فلما مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها وأنا آخر بعرضه ورجل آخر معي يقود إلى الداخل يركبه، فقال رحمه الله ارسلوني فقد ضعفت فدعا بالعواف ثم اتجع فقضى رحمه الله يعني ما؟ فسأل منه العرق شيء لا يوصف وهذا ايه العلمات فصل الخاتم يموت المؤمن بعرق ايه الجميل العلماء فصلوه بمعنى المعنى الاول لا يزال ككبت ويتعب ويأكل من حلال ومن عمل يده حتى يموت على هذه الحاله فكأنه مات وجبينه يعرق من الكسب الخلفي المعنى الثاني ان جبينه يتصبب عرقا وذلك تكثيرا لما بقي من ذنوبه وتطهيرا له يموت يعني يشتد عليه الامر وهو في النزعه وسياقه الموت كما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله ان للموت لسكره شدد على المؤمن في اخر اللحظات ليطهره الله مما تفقه من ذنوبه فلا يخرج من هذه الدنيا الا غسل من ذنوبه وطهر منه وهذا المعنى الثاني هو الاقرب, هو الأقرب وهو الاقوى وهو الاشر معنى الاخوه اذا على مدرسه الخدمه منها موت الرجل بعارق جميل، يعني عارق جميل وتفطأ عارق وتصدم عارق نشاء الله حسن الختام من علامات حسن الختام كذلك أن يكون اخر كلامه لا إله إلا الله أو يذكر الله سبحانه وتعالى من علامات حسن الختام أن يموت علامات حسن الختام أن يموت على صدري مثلا وفي يدي القرآن أو كتاب من كتب السنة، معنها إخوة، من علامات فصل كتاب أن يموت يبو... في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة أو أن يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الحرم من من علامات فصل كتاب أن يموت بعد طاع طاعة عمر كحد وما إلى ذلك، من علامات فصل كتاب أن يموت وهو محسن، جوع في يوم القيامة ونبيل. من علامات حسن الكتاب أن يموت هو شيء يثعب جرحه دم لوبعد يوم الضيام كذلك اللون لون الدم والعرق عرق بس الرائحة رائحة بس وعلامات فصل كتاب كثيرة وفقنا الله ويارك يقول هنا فسأله منه العرق شيء لا يوصف فما سكن العرق الى أن أدرجناه في الغيادة يعني في الكفنة وكان بما قال لنا وأوصى إلينا أن تحفنونك بثلاثة أدواب شاهدونك ليس فيها قميص وملعمة كما تحفن النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أدواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمام يعني أدواب غير متصلة مراد ثوق؟ الضوق هو غير مقصر ولا مخيف قال ففعلنا ذلك فلما دفلناه فحمل تراب قبلي رائحة غالية, غالية أكل رائحة غالية عندكم طيب أطيب من المسك فدام ذلك أيام وهذا أمر يعني ملاحظ سيما بالشهداء ثم علد سواري سواري بيض في السماء مستطيل بحذاء قبر عندن كلا منا في السماء فجعل الناس يختلقون ويتعجبون وأما الطراب فإنهم كانوا يرفعون يرفعون عن القبر حتى ظهر القبر وهذا ايضا هذه مسألة في غلو والناس الناس شاء الله هذا الطراب وضربون به هذا مخالف للسماء لكن هذا منتشر. في يعني شرق اسيا والأماكن بسبب انتشار الجهل قال فجعل الناس يختلفون ويتعجبون واما الطلاب فانهم كانوا يرفعون عن القبر حتى ظهر القبر ولم نكن نقدر على حفظ القبر بالحراس وغلبنا على انفسنا فتصفع القبر خشبا مشبكا لم يكن احد يقدر على الوصول الى القبر فكانوا يرفعون ما حول القمر من القرى ولم يكونوا يخرصون الى القمر وأما ريح الطيب تداوي داوي أياماً كثيراً حتى تحدث البلد وتعجبوا من ذلك وظهر عند مخالفيه أمره بعد وفاته، وخرج بعض المخالفي الى قبر وأظهروا التوبة والنداء إما كانوا سلعوا فيه مذموم والنداء يؤخذ على هذا مساء الغنوب والتضرق بالأكريبة هذه التي تهيئة في قبر أو قريبهم قال محمد بن بيحاد ولم يعش أبو منصور غالب بن جبريل بعده إلا الطريق يعني أسهل وحجن على طريق وعوص أن يدخل إلى جنب قال محمد بن محمد ابن مكين الجوجاني سمعت عبد عبدالواحد بن آدم يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في النوم ومعه جماعة من أصحاب وهو أطفل في موضين فسلمت عليه فردت عليه السلام وقلت ما وقوفك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال انتظر محمد بن اسماعيل البخاري فلما كان بعد أيام بلغني موت، فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رايت النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال خلف بن محمد الخيام سمعت مهيب بن سليم الكرميني يقول ماذا عندنا البخاري ليلة عيد الفطر. سنة ستين وخمسين وقد بلغ إلى الماء كم ومائتين وقد بلغ ابنتين وستين سنة يعني من سيحسبها إذا عاش وستين سنة إذا وكان في بيت واحد. ووجدناه لما اصبح وهو ميت وقال ابن علي سمعت الحسن بن الحسين البزاز البخاري يقول توفي البخاري ليله السبت ليله الفطر عند صلاه العشاء ودفن يوم الفطر بعد صلاه القهر سنه ست وخمسين يوم وعاش اثنتين وستين سنه الا 13 عشر يوما شوفوا الكبار يؤرخ يعني مولدهم ووفاتهم بالساعة إلا ثلاثة عشر يوم وقال محمد بن ابن, ابن حاتم سمعت أبا ذر يقول رأيت من أبوضر الصحاب يعني أبوضر الغرب يعني أخوان طيب يقول رأيت محمد بن حاتم الخلقاني في المنام وكان من أصحاب محمد بن حفص فسألته انا أعرف أنه مجيد. عن شيخه رحمه الله هل رايته قال نعم رايته هو ذاك يشير الى ناحيه سطح من سطوح المنزل ثم سالته عن ابي عبد الله محمد بن اسماعيل فقال رأيته شرا الى السماء اشاره كاد ان يسقط منها بعلو ما يشير وقال ابو علي الخساري اخبرنا ابو الفتح نصر الحسن السكتي السفر التنفيذي قدم علينا بلانسية عام ٤٦٠٠ و ١٠٠٠ قال قحط المطر عندنا في سمرقا في بعض الأيه الأعوال استفقى الناس مرارا فلم يصف قوله فأتى رجل صالح من المعارض عند الصلاح في الأقاضي فقال لهم إني رأيت رأيا أعرضه عليك فلو مرارا قال أرى أن تخرج ويخرج الناس معه إلى قبر الامام محمد بن إسمائي وقبره بخلص ويك ونستسقى من هذا من الغلو ولا جوز ومنافر التوحيل فالناس يعني يقولون نمشى عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وندعو فإن الدعاء الدوم استجاب حرام, حرام حرام حرام ونهى عن ذلك الأئمة وقالوا لا يعتقد هذا أبدا معنى يخوى لا يُعطَقَ الجُعَاة وأمر داعية إذا كان بجوار, بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو ويستقبل القبلة لا يستقبل القبر بعض الناس يمشي يستقبل القبر عند الدعاء هذا لا يجوز مع قبر النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بقبر الامام مخاليا؟ قال فعسى الله أن يسقي منها قال فقال والطبي نعم أرميع من ما رأيك وخرج القاضي والناس معه وستسقى القاضي بالناس وبكى الناس عند القبر يشفى عبدالصاحبه وكل هذا أيضا ما يجلس فأرسل الله تعالى لعلنا لو تفحصنا في هذه الأسامين ممكن نزيدها الساقطة قال فأرسل الله تعالى وينبغي أيضا من الإمام الدهامي رحمه الله أن مثل هذا أن يتكلم عنه لكن هي مشكلة أيضا من الدهامي في هذه النقطة مشكل مساله عند الذهبي بهذه المشكلة. بهذه المساله خاصه لما كان يترجم بشير العربي ومعروف الكرخي قال ان قبر معروف الكرخي هو الرياض المجرد وعلى هذا مما يؤخذ على, على الامام الذهبي رحمه الله انا يقصد ولذلك مررها ولم يعلق عليه وهذا من اصطاب الذين وضع فيها الامام الذهبي رحمه الله والكمال لله عز وجل قال سبح الله تعالى بما العظيم تعالى السماء بماء عظيم فذيه اقام الناس من اجله الخرتين كسبعه ايام او نحوه لا يستطيع احد ان إلى الى سمقل من كهف بدر وغزاره هذا ممد وبين خرتين وسمرقند نحو ثلاثه اميال وقال الخطيب في تاريخ اخبرنا ابو احمد بن الحسن القاضي الحرشي بن ايسبور قال سمعت أبا اسحاق إبراهيم بن الخطيب الفقيم حقر الخطيب سمعت أحمد بن عبد الله صفر البلخي يقول سمعت أبا اسحاق المستند صح صح يا شيئ الأفضل النصارى جاءوا في كم مكان وحدد ساعة واحد كنت تعزل له وأنت صاحبنا النائم أشتقي الله يا شيئ بارك الله فيك سجعت وانا هم سيباب طبعا نسمع سيئنهم الله <تصفيق> <تصفيق> طيب قال لها بس يروع عن محمد بن يوسف في ربري انه كان يقول سمع كتاب الصحيح لمحمد بن اسماعيل 90 الف رجل فما بطي احد من يرويه غير وهذه ايضا جوافنها مباركه ساعون ألف عامية على الكبير وليس أقل. صحيح الفرابري أبو عبد الله محمد بن يوسف سمع الصاحب عن البخاري مرة. معايشهون؟ قال فصل في ذكر الصحابة الذين خرج لهم البخاري ولم يروي عنهم سوى واحد واحد من بداية الأسلم رضي الله عنه. قيس بن أبي قيس بن أبي وحزن المخزومي تفرض عنه ابنه ابو سعيد المسيب ابن حزن زاهد ابن الاسود عنه ابنه مجزئة عبدالله بن شام بن زهرة عنه حفيده زهرة ابن معبد ولي يعني من ايه المبحث الاسناد وعيم الرجال عمل قصد قصد في تاريخ المخال يشتمل على نحو من أربعين الف وزيادة وكتاب الضعفاء دون سبعمائة ألف ومن نفسي ومنخرجناه دون الألفين قال ذلك أبو بكر الحازم في صحيح مختصر جدا وقد نقل اسمعيل عن من حكى عن قال المخالج في الكتاب إلا صحيح قال وما ذكر من لأنه قال آه أحفظه مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح وهو لم يخرج فيه كتاب الصحيح بلا تكرير إلا ألفين وستمائة وكسيح قال لبعضهم أو قال بعضهم صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط الا بمئة والفرق بين الهدى والعمى والسد بين الفتى والعطف حسانين مثل نجوم السماء هذا مدح رفيق في صحيح البخاري امام متون كمثل الشهب من قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد العرب حجاب من النار لا شك فيه تميز بين الرضا والغضب وستر رفيق الى المصطفى ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما اجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب سبقت الأئمة فيما جمعت وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب هذه آخر ترجمه الامام المتلرة مع الله وسيرته العطلة الطيبه نخطيمها في المجلس على أمل لقافكم إن شاء في ترجمة أخرى تسيرة من سير العلماء فستكون إن شاء الله التبذيما بعد هذا الترجمة الإمام مسلم من الحجاز رحمه الله تعالى سبحانه الله ومحمد سلام الله إله إلا إلا أن أستغفرك وأعجوه إلا